غين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآلتهم سَجَنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مُقَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ من آمن وَمِنْهُمْ من كفر ولو شاء الله لغتتلو ولكن الله يفعل ما يريده يا أيها الذين آمنوا افقوا مما رزقناكم افقوا مما رزقناكم من من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات ولم ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين التبين الرشد من الغيب فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْأَرْوَةِ الْوُثْبَالًا فِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْلِدُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اللهم ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أناته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها, فاتي بها من المغرب فوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة آمن ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة فظهر فانظر وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حبارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ذرباتا من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سأيا واعلمن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حَبَّةٍ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء عليم الذين يوفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أخطأوا ولا أذى. لهم أجرهم يَنْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ أَوْلَى مَأْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا لا تبطلوا صدقاتكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولداك الذي يوفق، الذي ما له رئاء الناس ولا يؤمن، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه طراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَنَسَلُوا الَّذِينَ يُنَافِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَهَا وَابِ أصابها وابل فآتتك لها ضعفين فإن لم يصدها وابل فضل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل من نخيل تدري من تحتها النهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله دريّة ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لك تفكرون؟ الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.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 سبتم وَمِمَّا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِن لُمْ وَلَا تَيَمَمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُفِقُونَ وَلَسْتُ بِأَقْهَدِهِ وَلَسْتُ أَن تغمضوا فِيهِ الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه فضل والله يأذكم مغفرة منه فضل والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكرون طال الا اؤلوا اللباب وما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذر فان الله فان الله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير